بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيمة إلا قيلا سلاما سلاما جزاء بما كانوا يعملون ما غيروا وما بدل